بسم الحمد ل ل ه ا ر ن الرحيم ا ل ح م لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد فإننا في في في في فيما إنسان لازلنا نتكلم في تكلمنا الاستثناء وسنتكلم مباحث الطلاق الدرس الماضي الطلاق اليوم على الشك الطلاق والشك على ثلاثة أنواع على على لو طلق على شك أمر ثم وقد وذلك ل أ ن ه إ م ا أ ن يشك في اصل الطلاق هل وقع الطلاق أ م لم يقع والنوع الثاني أ ن يتيقن وقوع الطلاق ولكنه يشك في العدد هل طلق و ا ح د ة أ م ث ن ت ي ن أ م ث ل ا ث ة والنوع الرابع أ ن يشك في محل الطلاق كما لو كان تحته ا م ر أ ت ا ن فطلق إ ح د ا ه م ا أ و كان تحته ت ا م ر أ ة و ا ح د ة وطلقها ولكنه نسي هذا أو شك في في وقوع الطلاق عليها وهذه الصور سنتكلم عنها بالتفصيل والمراد بالشك أ ن يتردد في الموضوع ولا يتيقن وليس يستوي المراد بالشك الشك الذي طرفاه تردد الذي طرفاه المعروف علماء الأصول والمنطق التردد بين أمرين تردد طرفاه التردد عند وهو بين الأصول لأحدهما ترجيح على الآخر وإنما المراد بالشك هنا كل أمر يتردد فيه ما لم يصل إ ل ى د ر ج ة اليقين فيدخل في, في ذلك الشك والصلاح ويدخل في ذلك الظن وهذا ك ا ل ق ا ع د ة التي نعرفها في الفقه اليقين لا يريدون ز و ل بالشك لا ي بالشك هنا ا ل أ م ر الذي تردد فيه و ا ل ت و ى طرفاه و إ ن م ا يريد فيه كل ما لم يصل إ ل ى د ر ج ة اليقين ف إ ن ه يسمى شكا سواء كان وهما أ م كان شكا أ م كان ظنا فاليقين لا يزول بغيره من الظنون أو الشكوك او ل ش ك ك أو الشكوك أ أمر و وكذلك ه هنا ا إذا الطرف م تردد في أمر الطرف شك فيه ي ي لا ر د ن ب ا ل ش أن يقول ق ل ط ت ه او, 50 أو 50 أنني لم الاوهام ي ن و م حتى ل قالوا ا ل ل أ ن غلب على ظني أني لكن طلقها حوالي سبعين بالمائه او ثمانين بالمائه او تسعين بالمائه او تسعه وتسعين كله هذا يقال له تردد ل أ ن عقد النكاح بينه وبينها ي ق ي ن النكاح ثابت بيقين والطلاق مشكوك فيه طلق أ م لم يطلق لو كان هناك احتمال واحد ب ا ل أ ل ف واحد بالعشره الاف لا يقال له يقين ف إ ذ ا تعارض المتيقن ي ي ق ن ع الشك أو ع ا ا ر ض ل م ت مع المتردد فيه رجح المتيقن حسب ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ي ة ا ل ع ا م ة التي تكاد تكون مضطلدة تكون فيقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إ ذ ا تردد في وقوع طلاق هل وقع الطلاق على زوجته أ و لم يقع والشارح أو الأصوليين أو قال إذا تردد برجحان أو غيره لكي يبين لنا أن الشك هنا لا يراد به الشك عند الأصوليين أو لا يراد به الشك عند المناصق لكي تردد غيره عند عند يبين به به أن و إ ن م ا يريد بذلك كل أ م ر لم يصل إ ل ى د ر ج ة اليقين سواء كان, كان بمستوى الشك ا ل أ ص و ل أ و كان غ ن ا أ ص و ل ي ا في هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث ة لا يعتبر يقينا ف إ ذ ا تردد هل يقع ط ل ا ق يقع ط ل ا ق أ م لا يقع النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك ولو غلب على ظن تسعه وتسعين ب ا ل م ئ ه كما قلت لكم أ ن ه قد طلق زوجته ف إ ن الطلاق لا يقع إ ذ ا تعارض اليقين مع الشك رجح اليقين وقد نقل ا ل إ م ا م المحاملي من أ ص ح ا ب ن ا الاجماع على هذه المساله ا ا خ ل ف اي ا ل ق يقين ي ن ا ل ن ك ا ح لا ي ز و ل ب ا ل ش ف ف ي الطلاق عند ه ذ ه هي ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى من صور الشك أ ن يشك في أ ص ل الطلاق هل اوقعه أ م لم يوقعه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة تحقق وقوع الطلاق أ ي ق ن أ ن ه طلق لا تردد عنده في هذا ولكنه تشكك في العدد هل طلق ط ل ق ة أ م طلق طلقتين أ م طلق ث ل ا ث ة تيقن أ ن ه طلق وشك في العدد ماذا يعمل قال ياخذ ب ا ل أ ق ل ل أ ن ه متشكك في ا ل أ ك ث ر ا ل أ ق ل متيقن وقلق قطعا معناها ان وقعت منه ط ل ق ة هذه م ت ي ق ن ة وما زاد على الطلقه فيه مشكوك فيه فنرجع إ ل ى ا ل ق ا ع د ة في الصوره الاولى ل ذلك هذا القضاء على الرجل نحكم فإننا في القضاء نحكم على هذا الرجل ونفتيه ب أ ن ه طلق زوجته ط ل ق ة و ا ح د ة ونلزمه ما يلزم ا ل م ر أ ة من طلاق ا م ر أ ت ه ط ل ق ة و ا ح د ة هذا في الظاهر ولكن هناك شيء آ خ ر وراء هذا القضاء الظاهر أ ل ا وهو الورع وتيقن أ ن ه صدر منه طلاق ل ي ت ك ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى شك في وقوع الطلاق وقع أ و لم يقع فنقوله إ ن ه لم يقع لكنه نتيقن من وقوع الطلاق ولكنه شك في العدد ا ل و ا ح د ة م ت ي ق ن ة وما زاد عليها مشكوك فيه إذن هنا اصل أ الطلاق موجود وبناء على ذلك ماذا يعمل قال والله في هذه الحاله ة لا يخفى الورع يخفى في ذ ه ا لا ل لا ة يخفى الورع فيجب عليه أ ن ي أ خ ذ بالاسوا أ س و ب ل أ نحن عندنا قضاء ظاهري وعندنا ورع و س ق و ى ا ل إ ن س ا ن في الظاهر يقضى عليه ابنه بقضاء ولكن القاضي يقوله بعد هذا أ ن ت يجب عليك ان تحتاط في أ م ر دينك ف إ ذ ا كان قد طلق وشك في العدد ف إ ن ن ا نقول له إ ذ ا كنت تشك في السنتين فاعتبر ا ل آ ن م ر أ ة م ط ل ق ة طلقتين احتياطا لو أ ن ه لم يطلق ا ل م ر أ ة ونام معها فهي زوجته لا نقيم عليه حدا ولا نلزمه إ ث م ا ولكننا نقول ولولا لك أ ن ت أ خ ذ بالورع لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك فإذا كان قد أوقع فلقة فإننا وكيف إذا وإذا إقاع كان تبارع كانت المرأة قابلة للرجع وإذا كان اتهت عدتها مكاحها عدتها هي بمجرد الصلاة نقول نقول تنتهي قد أوقع قد جدد بمجرد زوجته للرجع له له هي تدخل في ا ل ع د ة ف إ ذ ا انتهت عدتها فقد بانت وعند ذلك إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينفعها م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ن ه ينفعها بعقد ومهر جديدين وإذا نقول لو الأزواج فإنه هذه كان الثلاثة الثنتين طلقتها طلقتها ثلاثا الحالة طلاطها شكت لغيرك ثنتين نجف سيقن من قد أشب حتى تحل ليس في في أم ف إ ذ ا تزوجت رجلا آ خ ر واراد زوجها ا ل أ و ل بعد ف ل ا ق آ خ الاخر أن ا لها ا م ان و أ ف يراجعها ا ل و ل و فلا أو مانع ل له نفس هذا ا من ل هذا الأولى أن وكلما اقترب من زوجته يتردد ان ترى وقع مني طلاق لا يعني إن كانت لا يليبك ي ع إن ن لها رجع عندك فراجعها م ث ا ل ت لها رجع عندك اول م ر ة عن ان يطلقها شكا اوقع الطلاق او لم يوقعه فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يراجعها واذا كان قد طلقها مرتين وشك في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة او طلقها او لم يطلقها نقوله نجد طلاقها وبعد ذلك ي ا ك الامر الى الله تعالى وهذا خير له ولزوجه من ان يعيش معها ص ل ة حياته بالتمدد وفي الشك فاذا اذا شك في اصل الطلاق فانه لا يقع و إ ذ ا تيقن الطلاق وشك في العدد ف إ ن ن ا نوقع ا ل و ا ح د ة ولا نوقع ما زاد عليها هذا بظاهر بالقضاء بالنسبة الظاهري القضاء وأما بالقضاء الظاهري وأما للورع في إ ن ه ف كل ا ل الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ل ص و وفي و ر ت ي في ن ن ق ه دع ما يليبك ر في ا ل ص و الأولى ر ة ا ا ل ل أن ط ق قد وقع س و ا ء كان في المرة الأولى أو كان المرة المرة الثالثة في في أولى أو وفي ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة نقول ل ا و ل ى لك أ ن ت أ خ ذ بما شككت به في أ ك ث ر من قبيل ا ل ج ي ط ة والورق ولا سيما في أ م ر ا ل ا ض ل ا ء هناك بعض الصور التي تنبني على الشك في الطلاق هل وقع أ م لم يقع من هذه الصور أ ن يرى رجلاني طائرا من بعيد فيقول احدهما إ ن كان الطائر غرابا فأنت طالح قال و لزوجتي ل إن ك ن ذا ط ان ئ ر غرابا ف أ ت طالح وقال الآخر إن لم يكنه فمرأتي طالح. أحدهما قال إن ي كان ن ه فمرأتي ط ل قال ح أحدهما إ كان هذا الطائر غرابا فانت م ر أ ت ي ط ل والآخر قال إ لم الطائر م يكن هذا الطائر غرابا ر ف أ ي طالق وهذا الطائر لا يخلو عن أ ح د الامرين لانه إ م ا أ ن يكون غرابا و إ م ا أ ن لا يكون غرابا وبناء على ذلك إ ذ ا تبين الحال فلا بد أ ن يلزم الطلاق واحدا من الرجلين والطلاق نشكوكم فنرجع ي يقع يجري ه وشك وقع الطلاق يقع وقع الطلاقا لم ما إ كان غ الى أم ليس بغراب؟ إذن الطلاق نشكوكم ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها في الصورتين السابقتين اليقين لا يزول بالشك فلا نحكم بطلاق ا م ر أ ة واحد من الرجلين في وفي يكون غير يكون الثانية الصورة الأولى لجواهة غراب لا غرابا الصورة أو أن أن ان كان هذا الطائر غرابا فيحدا زوجتيه طالقه وان لم يكنه فيحداهما طالقه في هذه الحالة قطعا طلاق قطعا ل أ ن ه قال إ ن كان غرابا ف إ ح د ى زوجتيه ط ا ل ق ة و إ ن لم يكن غرابا ً فزوجته ط ا ل ق ة فهو اما أ ن يكون غرابا ً و إ م ا أ ن لا يكون غرابا ً رجل و ع د فلا بد أ ن يلزمه الطلاق لكن م ن هي ا ل م ط ل ق ة من الزوجتين لا نستطيع أ ن نعرف هل هو غراب فتطلق فلانه أ م هو ليس بغراب فتطلق فلانه ا ل ث ا ن ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة يلزمه البحث عن الغراب أ و عن الطائر حتى يعرف أ ن هل غراب أم ي س الغراب طبعاً ب نحن نمثل ما ه ب ا ل غراب يمثل بكل ب شيء ام ل ط ا ئ ر ة و ث ليس ب ا ل س ا ر ة و م ث ب ا ا كان هذا الشاخص كان زيدا ففلانا ل ويمثل د آدم ب ببني أو إن إن كان طادقة م ر ا أو لم ففلانا يكن زيدا طادقة ب د زيد زيد بد إحدى أن أو أن يكون زيد أو لا يكون لا فلا تطلق إحدى زوجتيه لكنه لكن هذا الرجل ذهب ومشى ولم يستطع أ ن يعثر له على خبر أ و أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أن يطلئه ل ان ب د أ ي ص ل ق ف ي هذه ا لا ح ل قال هذا الرجل هذا الكلام لزوجتيه ل ة إذا هذا هذا ا بد أن تطلق ان د م ز و ج ت ي ه لكنها غير ففي هذه الحالة يلزمه الاعتزال عن زوجتيه إلى أن يتبين غير ففي زوجتيه معروفة ح إلى ا ل لان يبحث البحث عن الطائر والبيان لاحدى زوجتيه مع اعتزال الزوجتين ووجوب ا ل ن ف ق ة عليه ل ك ل الزوجتين قال ولو طلق ّ إحداهما, احداهما بعينها ثم جهلها ما عرف من التي طلقها وعنده زوجتان طلق إ ح د ا ه م ا بعينها عنيها زينب او ف ا ط م ة طلق زينب مثلا وعينها لكنه نسي بعد ذلك هل ا ل م ط ل ق ة زينب أ م ا ل م ط ل ق ة ف ا ط م ة ثم جهلها قال وقف وجوبا أ م ر ه عنهما من قربان وغيره ل أ ن و ا ح د ة منهما قطعا م ط ل ق ة ومتيقن أ ن وقع الطلاقه عليها حتى يتذكر حتى يتذكر ا ل م ط ل ق ة ب أ ن يعرفها وبعد ذلك يجب عليه البيان لها حتى تعتدت وتصير ا ل ث ا ن ي ة زوجه ة ل أ و تبقى على زوجيتها ولكن لو وقع خلاف بين الزوجتين كل و ا ح د ة منهما د ع ت أ ن ه ا هي التي ع ن ي ه ا بالطلاق ماذا يكون الحكم أ و صدقتا ف إ ذ ا صدقتا ب أ ن ه ص ل ق ونسي لا يلزمه البيان حتى يذكر ويبين ل ل م ر أ ة التي طلقها أ ن ه ا هي التي طلقها فان كذبتا قالتا له لا أ ن ت لست ناسيا أ ن ت متذكر وبادرت و ا ح د ة وقالت أ ن ا ا ل م ط ل ق ة هل يقبل قولها أ و لم يقبل قولها قال لم ي ق د ع بقوله إ ن ي نسيت أ و لا أ د ر ي ل أ ن ه طلق معينا وما طلق طلاقا مبهما وإنما طلق طلاقا م ع ي ن ا و ل في الطلاق المعين ان يكون معروفا ف ا ذ زعم أ ن ه نسي زعمه هذا خلاف ا ل أ ص ل وبناء على ذلك إ ذ ا قالت إ ح د ى زوجتي ب أ ن ه ا هي التي ع ن ي ه ا بالطلاق و أ ن ه ليس صادقا في قوله إ ن ن ي نسيت أ و إ ن ن ي ج ه ل ت التي أ و ق ع ت عليها الطلاق من إ ح د ى زوجتي قال لم يقنع بقوله لم نتيت أ وان ل أدري و إ كان قوله محتملا بل يطالب بيمين جازمه ة أ ن لم يطلق ف إ ذ انه حلف ي ي م ا أ ن لم يطلقها قبل و فإن ق ل لأنني لم أطلق أنا أحدث يمين ما فاذا ل أنني طلقت فلانا حلف ت أ ي م ر بأنه أ ة أ ن ه ا هي التي في هذا الطلاق ولو انه ل ت ي ع ي ا هذا ا في لم ط ل ا ق ق و يطلقها ا ولو زوجتيه قال الكلام أنه هذا لإحدى ام الواحدة قاله لزوجته الواحدة مع لزوجته لزوجته راى أ ة ب قال احداكما طالب ر زوجته مع امراه أ ة فقال احداكما اجنبيه قال و فقال احداثما طالب هل يقعوا الطلاق او لم يقع؟ لا شك انه الطلاق لم لاشك يطالب يقعوا يقع السابقة او صورة بالبيان فاذا قال قصدت ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ما يقع الطلاق واذا قال قصدت زوجتي ف إ ن الطلاق يقع فاذا قال قصدت ا ل أ ج ن ب ي ة هل يقبل قوله أ م لا يقبل قوله لأننا قلنا المرءة الأجنبية ليست بحل جيال الطلاق علي ذلك المفترض به أنه يعرف هذه الأحكام المفترض به بأنه مسلم أنه يعرف هذه الأحكام فإذا قال أنه مأنه أنه إني بين فاذا ومذر يعرف به هذه هذه يعرف ق ص ب زوجتي كلامه واضح لا, لا اشكال فيه ولا غبار علي وتطلق المراه وإذا قال ف إ ذ ا زعم أ ن ه أ ر ا د ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة فقد زعم خلاف محتوى الظاهر وبناء على ذلك نحلف ه يمينا أ ن ه أ ر ا د بكلامه هذا ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ف إ ذ ا حلف اليمين قبل كلامه و إ ل ا ف إ ن م ا نعتبر أ ن الطلاق قد صادف محلا و أ ن المقصود بقوله هذا إ ن م ا هي ا م ر أ ت ه وليس المقصود ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ولو كان اسم زوجته زينب مثلا وقال زينب طالب ولم يقل زينب بنت عبد الله أ و زينب بنت فلان لم يرفع ن س ب ه ا حتى يميزها عن غيرها من النساء قال زينب طالب قال قال امرأتي زينب طالب فلما ج ئ ن ا اليه و ا س ت ق ص ل ن ا وجدنا الرجل دخل البيت ولم يتحرج من النظر الى زوجته التي تسبى بزينب ف قال ل ن أنت ما فلقت ز يقبل ن ب ا أنا ما وإنما امرأة ل لكن نعم ن أ قصدت قصدت زوجتي ج ي أجنبية ي ة امرأة وإنما ا قصدت ق لها هل يقبل زينب كلامه أم لا يقبل كلامه؟ قال ما يقبل كلامه لانه يقبل يقبل قال كلامه كلامه ل ما أ خلاف الظاهر وكما وأص ولا ذكرنا الكلام بإعمال محلا فيما امرأته تسمى الأصل يطادف أنه أن قبل قليل الأصل في فيه زينب وبناء على ذلك ف ا ل ق ص في الكلام أ ن ه يعمل فنحمل كلامه على أ ن ه أ ر ا د م ر أ ت ه التي تسمى زينب ولا نقبل كلامه ل أ ن ه أ ر ا د زينب ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة إ ل ا إ ذ ا كانت هناك قرينه كما ذكرنا في السابق تدل على أ ن ه لم يرد ب ز ي ن ب مرأة هذه ا ل ت ي م ع ه الآن وإنما ي ر ي د ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة قامت ق ر ي ن ة تدل ع ن أ ن ه أ ر ا د ا ل م ج ا ز ة قطعا أ ر ا د ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة عند ذلك لا مانع من هذا ف إ ذ ا لم يكن هذا قال جينب طالق فاننا نحمل كلامه على ظ ا ه ر ي ونطلق زوجته ف إ ذ ا أ ص ر على ا ل إ ن ك ا ر ف أ ن ا ا ع ي م عندي ق ر ي ن ة ولكني ن ما اردت زوجتي أرد كنت أ د ر س كتاب الفقه ترددت معاني أ و العبارات ا ل ف ق ه ي ة في ذهني فتلخصت بكلام كان يدور في خلدي فقلت زينب أ و طالق قال هذا الكلام أ ص ر على هذه ا ل د ع و ة يدين يوكل إ ل ى دينه نحن في الظاهر ن و ق ع الطلاق ولكنه يوكل إ ل ى دينه يقول ا ل أ م ر بينك وبين الله تعالى ففي في فإذا يحق يقترب عليك دينك الباطن منها أنها ظاهر القضاء الطلاق صادقا له على ولكن نقول لو أن ونقتلك كنت قد وقع وتقوى زوجته إلى فيما تدعيه من هذا الزعل فهي زوجته و إ ل ا فهذه المراه م ط ل ق ة ولو قال لزوجتيه احداكما طالق فهو بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن ي ل د و ا ح د ة م ع ي ن ة ولكنه ما ت ل ف ض بها و إ م ا أ ن ه أ و ق ع ا ل ط ل ا ق بين السنتين احداكوا ما طالق فان قصد م ع ي ن ة قال احداكوا ما طالق ما وقصد زينب مثلا ولم يقصد ف ا ط م ة قال فاحداكما ي هذه ل ل لأن اللغض م س أ ة ا ص لكل إلى منهما صرفه فإذا ا و ح ة م م ن ه بالنية إليها وإلا صرف طالق قال فإحداكما تطلق قطعا و ا ح د ة من زوجتي م ط ل ق ة ولكن ا ل أ م ر يحتاج إلى ل ا ب يلزمه ا ن ي البيان في هذه ا ل ح ا ل ة فيطالب إ ذ ا قال هذا الكلام إ ح د ا ك م ا طالب يطالب إ ن كان أ ر ا د م ع ي ن ة يطالب بالتعيين التي عينتها ما يقول عينت فاطمة زينبا وإذا لم يعين واحدة وإنما الطلاق يطالب البيان يقول تطلب لم تطلق إحلى زوجتك بين من هي التي عينت زوجتي زوجتك تريد يعين بين بين هي أوقع أن من أو طلاقة فان ل ب ي ا أو يجب عليه التأيين فإن قصد م ع ي ن ة يجب عليه أ ن يعينها ا ل آ ن و أ ن يذكر من هي و إ ذ ا لم يقصد م ع ي ن ة و ج ب عليه ا ل ب ي ا ن يجب عليه أ ن يقصد و طلاقه بعد أ ن أ و ق ع ه بينهما ت قاضي فإذا بذلك س يعذر يعذره القاضي حتى من التي يريد أ ن يوقع عليها الطلاق حتى يرفع عنها حبسه ل ا ل أ ن ه إ ذ ا طلقها وانتهى جدتها تحد لغيره من الناس فهي ا ل و ا ح د منهما مطلقه وهو ي ح ب ث ه ا عنده ظلما وعدوانا فيطالبه القاضي بالبيان ف إ ذ ا أ خ ر ع ز ل ه القاضي مع كونه يعتبر عاطيا ل أ ن ه أ ع ت د ى على حق غيره مع وجوب ا ل ن ف ق ة عليه لهما ل أ ن ه م ا مازالتا ظ ا ه ر ا في ملكه نحن قلنا إ ذ ا أ و ق ع الطلاق بين زوجتيه اما أ ن يعين و إ م ا أ ن يبين ف إ ذ ا كانت م ع ي ن ة فليعينها و إ ذ ا لم تكن م ع ي ن ة فليبين من التي يريد أ ن يوقع الطلاق عليها وقع الطلاق قال إ ح د ى زوجتيه ق ا ل ق وقع الطلاق وقع الطلاق في ا ل م ع ي ن ة باللفظ بمجرد ت ل ف ض ه وقع الطلاق ما خلافته بين أ ص ح ا ب ن ا و أ م ا إ ذ ا لم يعين أ ر ا د واحده ة م ن منهما ا أراد واحدة م ما قال لا زينب ولا ف ا ط م ة ما عينها هل يقع الطلاق عليه بمجرد التلفظ تصير م ط ل ق ة أ من تصير مطلقة م س ا ع ة البيان نحن قلنا إ ذ ا قال احدى زوجتيه طالق عنده زينب وعنده ف ا ط م ة وقال انا عين فاطمه ة زوجتي وعين ن فاطمة ف ويلزمها الطلاق من س ا ع ة تلفظه ب ا ل ك ل م مطلقة فاذا لم يعين ق ا ح د ى زوجتي طالق ما عين لا زينب ولا ف ا ط م ة ف ا ر ب ن ا ه بالبيان فأنت م اذا عين بين من التي يلزمها الطلاق بعد ث ل ا ث أ ي ايام م ب بين فقال أ ر ي د ف ا ط م ة عظيم جدا الطلاق متى يلحق ف ا ط م ة في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى في ص و ر ة التعيين قطعا يلزمها الطلاق من س ا ع ة التلفظ ل أ ن ه ا م ع ي ن ة و أ م ا إ ذ ا لم تكن م ع ي ن ة أ و ق ع الطلاق بين ز و ج ت ي ن ثم بين بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م متى تعتبر زوجته م ط ل ق ة هل تعتبر م ط ل ق ة من س ا ع ة تلفظه ب ا ل ك ل م ة حينما ق ا ل ح د ا زوجتيه طالق ام انها تعتبر مطلقه من ساعه البيان قال الاصح عند اصحابنا انها تعتبر مطلقه من ساعه التلفظ اذن ع ة التَّلَقُّض إ في س و ر ة التعيين بالاتفاق ي ل ح ق و ا الطلاق من س ا ع ة التلفظ ولو لم يذكر اسمها و ذ ك ر و ا بعد ساعتين أ و ثلاث ل أ ن ه ا م ع ي ن ة واما اذا لم تكن معينه بان كانت مبهمه ف إ ن الطلاق على ا ل أ ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا يلحقها من س ا ع ة التلفظ وقال بعض أ ص ح ا ب ن ا بل يلحقها الطلاق من س ا ع ة ا ل ت ع ي ي ن م هذا بالنسبه للطلاق و ا ل ع د ة متى تلزمها ا ل ع د ة قال بالنسبه ل ل م ع ي ن ة تلزمها من س ا ع ة اللفظ ل أ ن ه ا م ع ي ن ة طلقت فدخلت ا ل ع د ة و أ م ا في ص و ر ة ا ل إ ب ه ا م إ ذ ا قلنا ان الطلاق ي ل ح ق ه من س ا ع ة اللفظ ف إ ن ا ل ع د ة لا تلحقها إ ل ا من س ا ع ة البيان لانها ما كانت تعرف نفسها انها مطلقة وهو أيضا ما يعرف ا ل مطلقه و اذا نفرض عندنا أ ر ب ع خلافيات في هذه ا ل م س أ ل ة أ و ل شيء إ ذ ا عين ا ص و ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا أ ب ه م ا ص و ر ة ث ا ل ث ة متى يلحق الطلاق صوره ة اربعه متى تلحق العده ة ونظير ذ ا الطلاق من ساعة التلفظ كيف يلحق من ولا تلحقها ا ل ع د ة إ ل ا من س ا ع ة البيان كيف ي ت قال ه ذ نظير هذا لو أ ن رجلا نكح نكاحا فاسدا فانها ي مجرد ل و ط تجب على المراه العده ة ل أ ن ا الاستبراء هي الرحم في هذه الحالة ا ل ع د ة إ م ا أ ن تكون للتفجع و إ م ا أ ن تكون لاستبراء الرحم ف إ ذ ا وطئ وطئا فاسدا ف إ ن ه ا لاستبراء الرحم ط ع ا بمجرد الوطئ يجب عليها أن لكن متى تبدأ لكن تعتد متى ب ان ل كل ع د ة هذا يوم ه ا م تعتد ز و ولا ج يجي ه أنه ا نكاح فاسد ولا يجي أنه نكاح فاسد مثلا ا تبدأ ل متى د ة وكل يوم ذلك أن الرحم ذلك معنى مع نطأها أن ش و ل ما نستطيع يعني ما زالت ق ا د ل ة ل أ ن تشغل ما نستطيع أ ن تيقن براءتها واطيعها شهرا واطيعها شهر شهر اشهر وثلاث أ ش ه ر نقول ه ا ا ت ه ت عدتك ويمكن أ ن تعمل في الشهر الثاني يمكن أ ن تعمل في الشهر الثالث يمكن أ ن تعمل في الشهر الرابع فلو قلنا إ ن ا ل ع د ة لزمت وجبت ف إ ذ ا قلنا إ ن ه ا دخلت بالعده من س ا ع ة اللزوم ما استفدنا شيء من ا ل ع د ة ل أ ن ه ا ستنتهي عدتها والرجل يطؤها و ط أ ا فاسدا ولذلك نقول تجب عليها ا ل ع د ة بسبب الوطء بمجرد س ب ب ب الوطر الوطء نقول لا وجبت ع ل ي ه ا ا ل ع د ة لكن متى تشرع بها متى تبدا من س ا ع ة التفريق بينهما ف إ ذ ا فرقنا بينهما ت ب د أ ا ل م ر أ ة ب ا ل ع د ة وكذلك هنا لو قال إ ح د ى زوجتيه طالع لحقها الطلاق لكن متى تعتد قال تعتد من س ا ع ة البيان فإذا ألزمه قال تعالى بين من التي أ و ق ع ت عليها الطلاق من زوجتيك وما زال يتملق ل م د ة شهر بعد شهر م بين الطلاق لزمها من س ا ع ة التلفظ ولكن ا ل ع د ة تلزمها من س ا ع ة البيان وذولا زوجتيه وإما هذا ذكرنا فإذا بالكلام الرجل قال طالق لا امرأة كما وإما يبين يقصد فإذا قفد معينة يقصد معينة أن أن قفد إحدى قال إ ح د ى زوجتي طارق وهو يعني زينب من س ا ع ة التلفظ لكنه ما بين, ما بين هذا ما عين باللفظ قال إ ح د ى زوجتيه طارق وعين زينب ما تلفظ بهذا لكنه في الليل وطئ فاطمه هل يعتبر وفؤه ل ف ا ط م ة ت ع ي ن ا لزينب التي عينها أ م لا يعتبر هذه في صورة التعيين في سوره الابهام قال أ ح د ى زوجتيه ص ا ل ق ولم يعين و ا ح د ة منهما و إ ن م ا يريد أ ن يبين لم يبين بعد ووطئ ف ا ط م ة هل يعتبر هذا بيان ل أ ن ز ي ن ة هي التي وقع عليها الطلاق أ و هي التي يريد أ ن يوقع عليها الطلقه الشائعه بين ز و ج ت ي قال قال والوطء ليس بيانا ليس ولا تعينا لاحتمال المطلقة أن في احتمال النطاق المطلق اراد ان يعطي طلق وواطئ محتمل هذا وبناء على ذلك لا يعتبر الوطء لا بيانا ولا ت ع ي ن ا لا بيانا في ح ا ل ة الاجمال ولا ت ع ي ن ا في ح ا ل ة التعيين التعيين لا بد ان يكون باللفظ والبيان لا بد ان يكون باللفظ وبناء على ذلك لو وطئ يطالب بالتعيين ي أ ت ي به القاضي يقوله تعالى ن ت ع ي ن أردت معينة؟ قال نعم ق لان عين ف ع ي التي يعني وطئها هو الزوجة طلق أحد وكان يريد فاطمه ة قال ا ل ل و أ ن التي أما ط ق أردت فاطمة قال بنا عذلك ا الحد لأن فاطمة م عليه لأن التي وطئها وطئها وهو ي ح ر متزوج يقام عليه الحد عليه ف إ ذ ا قال أ ر د ت زينب ما في معنى تكون ف ا ط م ة ز و ج ة وزينب م ط ل ق ة ولا يلزمه شيء ل أ ن ا و ط ي ء التي ما زالت على عصمته وتركت اخرى وطبعا شرط ان يكون هذا الطلاق بائنا ا كأن كان م عنيت ل ل الحالة والسبب في عدم الحد م فاطمة ما عدم ط ووطئتها ق ة عينت هي يحد في في أنها هذه أ ن بعض الفقهاء ك أ ل ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى يعتبرون الوطء ب ن ي ة ا ل ر ج ع ة ر ج ع ة يعني عندهم ا ل ر ج ع ة تحصل إ م ا بالتلفظ و إ م ا بالوطء إ ذ ا كان ب ن ي ة ا ل ر ج ع ة عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة أ و عند جمهور الفقهاء لا يعتبر الوطء ر ج ع ا لا م ر أ ة ب ل ل و ا بد أ ن يراجعها باللفظ وبعد ذلك يجوز له وطئها وعند الحنفيه يجوز له أ ن يراجع بالوقت في ن ي ة ا ل ر ج ع ة ف إ ذ ا وطئ ما يحد ل أ ن ه قد يشتبه عليه ا ل أ م ر فيظن أ ن الوقت يعتبر ر ج ع ة فوطئها من أ ج ل مراجعتها فلا يحد من أجل ه ذ اجل وأما ووطئها أنه امرأة أن إذا كان الطلاق بائنا في هذه الحالة يحد عين امرأة للطلاق ووطئها بعد أن طلقها فلا هذه عين بعد في يحد ي و ز هذا ه ويقام عليه حد قال ولو قال مشيرا الى و ا ح د ة من احدى زوجتيه قال هذه ا ل م ط ل ق ة فيعتبر بيانا ف أ و ق ع الطلاق بين ز و ج ت ي ن فقال هذه ا ل م ط ل ق ة و أ ش ا ر الى و ا ح د ة ما ت ل ف ظ باسمها أ ش ا ر اليه ا قد يعتبر بيانا أ و قال مشيرا لكل منهما لزوجتيه معا قال أردت هذه وهذه أ ر د ت هذه وهذه أ و قال أ ر د ت هذه بل هذه ح ك ب بطلاقهما ل أ ن ه إ ذ ا قال أ ر د ت هذه وهذه ف إ ن ه قد أ ق ر بطلاقه اثنتين فتطلقان قال أردت هذه بل هذه بل للإضراب لو قلت هنا كما أنا جاء جيدا جيدا الذي جاء أو أردت هذه إنما عمر عمر وإثبات الثاني كما هو معروف في ا ل ل غ ة فلو قال أ ر د ت هذه بل هذه ف ي ن م ا قال أ ر د ت هذه أ ق ر بطلاق زوجته ا ل أ و ل ى أ ق ر بطلاقها ثم ب ع د ذلك رجع و أ ق ر بطلاق الثانيه ي الثانية يجوز فيها غيره عليه وبناء ذلك لا يجوز ة مطلقة قال إقراره أقر والأولى لا الرجوع وبناء لا الرجوع له على لأنه ذلك له تعتبر بحق زوجته ف لو قال ابتداء هذه ثم قللنا كلامه و ل ك ن لو قال هذه أ ر د ت هذه أ ث ب ت لها الطلاق ثم قال بل هذه لما قال هذه الثاني قطعا وقع بالاتفاق يقع الطلاق على الزوجتين ولو قال أ ر د ت هذه بل هذه وقع الطلاق على الزوجتين هذا ب ا ل ن س ب ة للظاهر و أ م ا في الباطن فيما إ ذ ا دين الرجل قال ف إ ن ه يقع الطلاق على التي عليها نحن في الظاهر لنا حكم وفي الباطن هناك حكم اخر فنسل هذا الرجل إ ل ى نيته ودينه ما د ا م ت على قيد ا ل ح ي ا ة لا إ ش ك ا ل ولكن ا ل إ ش ك ا ل لو ماتتا قال ولو ماتتا أو احداهما إ قبل البيان قال إ ح د ا ه م ا طالق فماتتا من الهم والحزن ي ة ليست م ط ل ق ة او عين قال احدى زوجتيه طالق قال انا اعين هذه للطلاق ق في هذه ا ل ح ا ل ة يقبل ت ع ي ن ه ولو م ا ك ت ا او احداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته للبيان او ا ل ت ع ي ن فاذا بين قبل واذا عين قبل هذا عليه اجل الارث يجب عليه البيان اجل الارث من ومن المرأة البائن المرأة الرجعية لا حكم لان يجب البائن الرجعية و ا ل م ر أ ة البائن لها ف ق م آ خ ر في ح ا ل ة البينونه لا توارث وفي ح ا ل ة ا ل ر ج ع ة يوجد توارث فهل يرث من هذه ا ل م ر أ ة أ و لا يرث لا بد له من البيان إ ن كانت ز و ج ة فيرث و إ ن كانت غير ز و ج ة ف إ ن ه لا يرث قال ولو ماتتا أ و إ ح د ا ه م ا قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته أ ي بالبيان أ و التعيين ف إ ذ ا بين أ و عين ق ب ل منه هذا البيان وهذا التعيين من اجل ا ل ر ب وبناء على ذلك يوقف من مال كل منهما إ ذ ا مات كا معا سينتقل المال إ ل ى ا ل و ر ث ة يوقف من مال كل منهما نصيب الزوج فالتي وقف يعينها يأخذ ورثتها ما وقف من مالها لزوجها والثانية يأخذ نصيبه منها ولو انعكست الصورة فمات ولو يأخذ يأخذ نصيبه من هو بعد أ ن قال إ خ ل ا ق ما طالق مات هو من الندم مات قبل البيان أ و التعيين قال ن أ ت ي إ ل ى وارثه فيبين وارثه يبين وارثه من التي عناها إ ذ اذا كانت التي عناها معينة يبين من إ كانت معينه قال ل أ ن ه من المحتمل أ ن يكون الميت قد قال للوارث أ ن ا أ ر د ت فلانا قال إ ح د ا ف ما طالق لأن طلق زينب ترى ف إ ذ ا حدث شيء فاعلم و ان أ ا ل ذ ي طلقتها هي زينب ربما يقول هذا لورثته او ل أ ق ر ب ا ئ ه فجاء وقايه زوجته إ ح د ا ف ما طالق وهو يعني زينب وقد أ خ ب ر لهذا ورثته ومات وما؟ قبل أ ن ي... يبين يجوز بيان وارثه في احتمال أ ن يكون قد أ ط ل ع ه ولكن هل يجوز تعيينه قال لا لو قال إ ح د ا ك م ا صالح ومات وما يريد و ا ح د ة م ع ي ن ة هو و إ ن م ا يريد أ ن يعين في المستقبل إ م ا زينب و إ م ا ف ا ط م ة ومات قال ما يقبل تعيين وارثه قال ل أ ن البيان إ خ ب ا ر وقد يقف على مراد مورثه منه أ و من غيره والتعيين اختيار ش ه و ة فلم يخلفه فيه أ ن قد يكون له ر غ ب ة الوارث في أ ن تكون فلانا أ و فلانا وبناء على ذلك ف إ ن ه لا يقبل تعينه ولو قال هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة من صور الطلاق الابهام إ ب ه م من أو صورة صور ا ل إ في الطلاق في حالة عسق أو طلاق يعني يكون يكون الطلاق حالة طلاق الأمر إما أن يكون عسقا لعبد وإما أن يكون طلاقا لعبد عسق أو أن أن لزوجة ما بين وبين طلاق لو وبين متردد ما اصخن قال إن كان بين إن هذه ا الطائر غرابا فامرأتي قالق وإلا اعر فعب ذ ه مثل الصوره ة السابقة زوجة الصورة السابقة الآن ما وإنما ما ولكن ليست ليست بين بين زوجتين وعتد نتكلم שא�unنا مترددى متردد ع السابقه ا آ ن وإننا ة الأولى لو قال إن كان لو إن ذ ا الطائر غرابا فانتردد زوجته فانه ل ة طالقة او لم غرابا لم و يكن ز ج ت ف لابد ن فإنه ة طالقة لا أ ن تطلق احدى زوجتين قطعا هناك ص و ر ة في زوجتين أ م ا الصوره ة زوجة الآن ما بين زوجة وعبد إن كان بين إن وعبد ذ الان ا ط ئ ر غرابا طالقة فزوجته و إ ل ما يكن غ ر بين ا قطعا هذا الطائر إما أنه غراب او فعبده أنه أنه حر ل بذراب ف إ كان غرابا تلقت زوجه ت و إ ن يكن لم غ ر ا ب ا عتق عبدmile لو قال هذا الكلام وصار الطائر جهل حاله الطائر ما اعرفه ماذا يعمل قال منع منهما يمنع من الاستمتاع لزوجته ويمنع من الاستخدام والتطرف في عبده يمنع يكون ويمنع يكون عتيقا من الاستخدام لزوجته احتمال أن يكون الطائر غرابا ويمنع من الاستعمال الاحتمال الطائر لزوجته لعد غرابا غرابا العبد فهذا صار、عتيقا. قال يمنع منهما إلى البيان حتى يبين ح ق ي ق ة الطائر عند ذلك تستقر ا ل أ ح ك ا م ف إ ذ ا بين فلا إ ش ك ا ل إ ذ ا عرف حال الطائر و إ ن مات قبل البيان قال لم يقبل بيان الوارث على المذهب الوارث ما بيان ما بيانه الصورة اللي كنا عن عنا قبل قليل يقبل بيان الوارث لو قال طالق ومات يقبل ليش يقبل كل قبل قليل قل لم يقبل لو زوجتيه مع في أنه نحن عن إحدى وقال أ ر ا والوالد د معينة نبين ا ل م معينة كلامه ما كلامه ع ي يقبل ليس يقبل ن فلانة وكان قد بيا يقبل كلامه هنا ة قال قال لو قال ل بها ا قد أخبره ز و ج ة هي ا ل م ط ل ق ة ي قد يقول هذا الكلام ل ن اجل ان يبقى في العبد إ ر ث ا ل م ن ج ل ذلك صار متهما وما دام متهما ف إ ن ه لا يقبل بيانه في ح ا ل ة النساء ما يوجد إ ش ك اشكال ل ما يوجد إ نهائيا ولا سيما اذا كانت المراه رجعيه بينما في حاله المراه والعبد قد يقع اشكال إ ل أ ن العبد يصير إ ر ث ا فقد يقول ان هذا الطائر غراب مثلا وبناء على ذلك المطلقه هي المراه والعبد صار من جمله ا ل إ ر ث من اجل أ ن يرث من اجل هذه التهمه قال ما يقبل بيان كالوارث ماذا نعمل اختلف الفقهاء في هذه الصوره اختلافا بينا اختلافا كثيرا اراء و أ ق و ا ل م ت ع د د ة حتى أ ن بعض أ ص ح ا ب ن ا رضي الله عنه قال كلاما ما اقره عليه أ ح د من الفقهاء والسبب فيه أن إذا مات أنهم قرعة قرعة من حز في هذه مات لا المسألة لا القرعة أنهم خرجت سيعتق سيجرون تخرج قرعة قرعة وإذا فلنعمل بد حز على الزوجة ما تقبل أن الطلقة لا ي ق ع ب النكاح ق ر ع ة أ يقين وفي النكاح يقين ع بالقرعة إن خرجت القرعة على العبد على وفي ا ل ق ر ع ة ولا أسهل م ن ه ذ ا العبد ح يقين ا بالقرعة لا ب الاسلام أ م ا س ب ة ي ع ت ق ا ل ع ب د جاء م ن ك ت ح ر ي ر ا ل ع ب ي د ي ر غ ب وفي ا تحرير ا ل ع ب ي د فضل ك ا ح يقين ع وأما الطلاق نعمل قرعه اذا خرجت على العبد عسق و إ ذ ا خرجت على ا ل م ر أ ة ما تطلق ولذلك وقع إ ش ك ا ل في هذه المساله أ ل ل ة و ك م كثير ق ا نطرع ن ب ي ا وكلام ل الصورة يعني هذه الصور أبت متداخلة تداخل ب ي ر و ق ت لكم هذه ل ص و و ر قضائية أ ا صور قضائية كثير و وقع ن من قد شيء الخلل أ ن ا ا ء ل ب ا ا ن في ل ص و لأنني وإلا بينتها فيها كثيرا اختفرت ما بيانا واضحا ولا ص و ر م ت د ا خ ل ة والاحتمالات ا ل ق ا ئ م ة عليها ك ث ي ر ة نعم ف إ ذ ا مر شيء من الصور يحتاج الى ما استوعبتموه تماما أو وقع فحاولوا ي شيء ه من من أجل الاختصار شيء من الغلل ف أ ن تستوعبوه بالتفصيل من الشراح فإذا خرجت القرعة على وأما إذا خرجت على المرأة؟ إذا خرجت القرعة العبد وأما المرأة القرعة المرأة المرأة لا, تعتب. لا تعتب. ما خرجت خرجت خرجت عتق تعتق تفلق على على على ما تطلق ل ي ا قال ل أ ن المطلق ما يقع بالقرى إ ذ ا خرجت القرى على م ر أ ه معنى ذلك أ ن العبد بقي ملكاً. بقي ملكا قال ومع ذلك ما يرجع ب ق ى ملكا ما ي ويصير قنا لا ه عثيق و هو عتيق ولا هو قن عتيق مملوك. الذي قاله الامام النووي رحمه الله هنا الاصح أ ن ه لا يلق ويبقى إ ل ج م ا ل قائما إ ل ى أ ن يقع بيان و تبقى ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل م ش ك ل ة التي يختلف فيها نظر الفقهاء في ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة التي يكونون فيها والآن لا بناء على ذلك لا داعي لأن في أقوال الفقهاء لصيحة ذلك لأن المسألة لماذا العبد يوجد يسهب في في يصير طلع على العبد قن مدام المرأة القرآن ا على لا م لان ما ك عليه لأنه إذا ما أ ث ر ت ا ل ق ر ع ة في ا ل م ر أ ة كيف تؤثر في العبد إ ذ ا اطلعت ا ل ق ر ع ة على ا ل م ر أ ة وما أ ث ر ت فيها تؤثر في العبد يرجع ويصير رخيص ف إ ذ ا لم تؤثر في ا ل ق ر ع ة فالا ي م ر أ ة ف ل تؤثر بالعبد من باب أ و ل ى لكنها لما أ ث ر ت في العبد أ ث ر ت في المراه أ ة لو قررت ل ق ر ع ة غادث فما تبقى على م س ا ح ي ة لا إ ش ك ا ل في هذه أ م ا لما جاءت ا ل ق ر ع ة على ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة ما تطلق ب ا ل ق ر ع ة ف إ ذ ا كان الذي وقعت ا ل ق ر ع ة عليه لم ي ت أ ث ر ب ا ل ق ر ع ة فنظيره او قسيمه أ و ا ل ص و ر ة ا ل م ق ا ب ل ة له من باب أ و ل ى الا ت ت أ ث ر ب ا ل ق ر ع ة ولذلك وقعت ا ل ف ق ا ء في إ ش ك ا ل ه م في هذا الموضوع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله على آله سيدنا محمد